الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجع الامر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض الحمد لله عدد ما احصى كتابه والحمد لله على ما احصى كتابه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 اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعله كله لوجهك خالصا اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في كل قول وعمل وفعل وحال يا رب العالمين اللهم استعملنا في طاعتك في كل لحظه من اعمارنا برحمتك يا رحمان يا رحيم اللهم امين ثم اما بعد في يعني عايزين نتكلم النهارده باذن الله سبحانه وتعالى يعني في موضوع يا جماعه من المواضيع المهمه جدا والخطيره جدا احنا كل صلاه بل كل ركعه بندعي بنقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط يعني يا رب وصلنا يا رب اهدنا الصراط دي كلنا بنقولها رغم ان كل واحد منا في مرحله غير الثاني في واحد لسه واقف بره ونفسه يدخل في واحد لسه في اول خطوه على الطريق في واحد جوه ومنطلق وعايز يكمل زي ما بدا في واحد بدا يحصل له فتور وهو على الطريق بدا ييتوه على الطريق بدا يحس بحيره وشتات مش زي اول الالتزام او اول الانطلاق في واحد مقرب من الوصول وعايز يكمل خايف احسن في الخطوات الاخيره يقع اهدنا الصراط المستقيم وصلنا يا رب للمنى بتاعك بتاعنا كلنا دي الامنيه بتاعتنا كلنا امنيه الوصول الى الله امنيه كل السائرين الى الله انا عايز اتكلم معاكم يا جماعه في موضوع يعني في غايه الاهميه بالنسبه لنا كلنا يعني في حاجات الواحد يعني يعني يعني بيقرا القران بروح انه يوصل الى الله من خلال القران من فتره بتقابلك قواعد في القران بتحس ان اللي هياخد القواعد دي ويطبقها ممكن يوصل لربنا سبحانه وتعالى قواعد للسائرين الى الله انا عايز اتكلم معاكم في الموضوع ده النهارده ان شاء الله اصول للسر الى الله اصول للوصول الى الله اصول انك انت تنطلق لله وما تتوقفش لان فينا كتير جدا احنا فينا ناس كتير يعني ممكن يكون معظمنا يا جماعه عارفين اللي غرقان في شبر ميه اللي واقع في مشكله صغيره في حياته لو اتحلت هينطلق باقصى سرعه الى الله سبحانه وتعالى يعني ممكن يكون مشاكلنا في الطريق الى الله مشاكل بسيطه ولكن محتاجه توضيح محتاجه قواعد محتاجه مبادئ تمشي عليها هنتكلم عن قواعد في السير الى الله قواعد للسائرين الى الله من خلال القران الكريم النهارده باذن الله سبحانه وتعالى عايز ادور معاك من خلال كذا قاعده خدوا بالكم احنا يعني لا زلنا في درس التفسير لا زلنا في درس القران ولكن احنا بنحاول نستخلص من القران قواعد توصلنا لربنا قواعد تزود سرعتنا شويه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى من ضمن القواعد اللي هنحاول ندور حواليها الليله قاعده اجعل الوصول الى الله هو اعظم هدف في حياتك اجعل الوصول الى الله هو المهمه الاولى في حياتك من ضمن القواعد اللي هنتكلم عليها باذن الله سبحانه وتعالى كن صادقا في طلب الوصول انت صادق ولا لا انت فعلا قلبك مهموم ومحروق وبيصفر من شده حراره الهم انه يوصل ولا لا من ضمن القواعد صنف نفسك دائما خلي نفسك تحت التصنيف الدائم وانتبه قبل ان تندم صنف نفسك دايما زي ما القران بيصنفك وبالدي تصنيفات دايما صنف نفسك وانت سائر الى الله من ضمن القواعد اللي لازم نتسلح بيها استعد للمواجهه الحتميه مع الدنيا الدنيا هتواجهها هتواجهها هتقابلها هتقابلها مهما فرت منها مهما اعتزلتها هتقابلها هتقابلها يبقى لازم تستعد للمواجهه الحتميه مع الدنيا لما هتقابل الدنيا هتعمل ايه هتعمل ايه مع الدنيا من ضمن القواعد اللي هنتكلم عنها كن صاحب رساله وده اللي احنا هنبدا بيه يا جماعه كن صاحب رساله دي اول قاعده اول قاعده للسر الى الله سبحانه وتعالى كن صاحب رساله كن صاحب هدف كن صاحب طموح الطموح ده بيخلي اللي بيركز يا اخوانا في هدف واحد في حياته بيوصل لحاجات لا يمكن اي انسان ثاني يوصلها ان ربنا سدده ووفقه واعانه اللي يعني طفلين طفلين صغيرين يقتل ابوه جان ابو جهل الصنديد اللي حواليه حراسة رهيبة القوي فولبات ابو جهل الرهيب ده هو طفلين صغيرين ضعفاء يقتلوا اه في خاسوا ايوة طب قتلو ازاي لانهم دخلوا في المعركة ما كانتش لهم هدف غير انهم يقتلوا ابو جهل يبقى الهدف خلى طفلين يقتلوا فرعون هزيه الامة الهدف خلى طفلين يقضوا على فرعون هزيه الامة لان كان لهم هدف سيدنا موسى لما قال لا ابرح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين انت عايز تروح فين يا موسى مجمع البحرين يعني بحر هيلتقي مع بحر وعند المجمع بتاعه يعني الكلام ده فين يا جماعه يعني المسافه اللي كانت بين موسى وبين الهدف بتاعه قد ايه ولكن لانه حدد لنفسه هدف قطع كل المسافه الرهيبه دي لدرجه ان هو جوزها كمان وبعد كده رجع يعني انتوا متخيلين الهدف ممكن يعمل فيك ايه لو انت صاحب رساله لو انت صاحب طموح لو ليك هدف في الحياه لو خليت بك هم كل حياتك بتدور حواليه هدف لو خسرت كل حاجه في سبيل الوصول اليه مش هتحسن على اي حاجه ولا حسيت انك خسرت حاجه ولو كسبت كل حاجه وخسرته مفيش اي حاجه لها طعم في حياتك ابدا هدف لحياتك يعني الواحد اول الالتزام كانت فتره بدايه الالتزام كلها بتلاقيهاش سهله جدا اعتقد ان كثير منكم بيعاني منها يا جماعه بدايه انك انت في الكليه وضغط الدراسه وضغط الوالدين ولما يكون الوالدين بيحبوك حب شديد فيطلع ده في شكل صراع رهيب مع التزامك وضغط المجتمع والفتن اللي محيطه بيك وضعف الصحبه المجتمعه الصالحه وقلت انك تلاقي موجه او مربي يمشيك في الطريق يعني مشاكل كتير وعدم فهمك لبدايه الطريق ما انتش فاهم ايه بمعنى كلمه يا رب وانت لسه على اول خطوه على اعتاب الملك لسه ما انتش فاهم الطريق تمشي ازاي لسه عاطفه بلا عقل سبحان الله والله يا جماعه سبحان الملك كان اهم سبب لثبات الواحد وسط اول سنين الالتزام اللي كان كلها بتلاقته مشاكل الطموح ان الواحد من ساعه ما التزم وهو له طموح ان هو يعيش حياته كلها عشان ربنا ان يوصل لربنا ان ينصر دينه بكل لحظه في حياته وكل ذره من طاقته انت لما يبقى ليك طموح حياتك هتتغير رباع بن كعب رباع بن كعب الاسلامي اللي من اصحاب الصفه اللي النبي قال له سلني يا ربيعه ربيعه قال له اسالك مرافقتك في الجنه عارف هدفه والهدف جواه واضح وما فيش جواها هدفين بيتنازعوا بعض وقعد يتردد اختار ده ولا ده عشان عارف هدفه اول ما جات له الفرصه انتهز وصل لاعلى درجات الاخره يبقى يا جماعه انك تعرف هدفك وتحدد هدف ورساله بتخليك توصل لحاجات عمرك ما تتوقعها ابن مسعود لما الصحابه لقوه طالع على النخله شافوا ساقوا ضحكوا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ممن تضحكون لرجل او لساقد بن مسعود اثقل في الميزان من احد يعني ايه يا جماعه يا جماعة رجله بس أسقل من جبل أحد جبل أحد ده يوزن كام واحد منه ومنك جبل أحد ده يوزن كام ألف واحد ألفين واحد مئة ألف واحد خمسة مليون واحد رجل ابن مسعود بس بملايين رجله زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صوته طلحة في الجيش خير من ألف فارس ده صوته بس ده لسه هو من خالج ده لسه ممزكش سيف ده لسه منزلتش المعركة صوته بس في قذف الرعب في قلوب الاعداء وتثبيت الصف بسبب صوته يعني تخيلوا يا جماعه انت تساوي ايه انت توس... انتوا عارفين الناس دي وصلت للي وصلته ازاي وصلت للمساطر العيبه دي ليه عشان هدف واحد في الحياه عشان كانوا اصحاب رساله وحدوا هدفهم في الحياه حرام ابن ملحان لما طعن من ظهره وبيدعو الى الله وفزت الاعراب وقال فزت ورب الكعبه فزت في ايه ده انت شبابك راح ومش هتشوف اولادك ومش راجع بيتك ومش هتشوف مراتك وشبابك ضاع ومعدش ليك و... ده انت دنيتك انتهت فزت ازاي فزت ازاي لانه حقق هدفه لانه كان له هدف اتحقق كانت الصوره ده واضحه ما كانش قدامه غبش في التصور هو هدفه الجنه خلاص وصل للجنه يبقى كن صاحب رساله كن صاحب قضيه خلي ليك هدف واحد لحياتك خلي ليك طموح ايه طموح ايه هدفك ايه رسالتك والله يا جماعه الصدق في الهدف وتحديد الهدف والله ربنا بيفتت بيه صخر ربنا يفتت لك بيه صخر المعوقات اللي قدامك طول ما انت ليك هدف عشان كده شوفوا مؤمن ال ياسين وجاء من اقصى المدينه رجلا يسعى جاء ما استناش ما استناش حد يجيله ما استناش حد يجي يروح يدعو يقول له انزل اعمل لدين الله عاطفه حره متوقده جوه صدره جاء من اقصى المدينه يعني بذل مجهود رهيب عشان يجي مش القضيه يعني ما خطوتين مشاو ده جاي ايه ده ده, ده و و و اصحاب القريه اجاها المرسلون ده ده في القريه الحدث في القريه وهو في اقصى المدينه وراح من اقصى المدينه لغايه القريه عشان دين ربنا سبحانه وتعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى مش جاي تقيل مش جاي تعلان مش جاي بيتجرجر جاي بقلبه لربنا سبحانه وتعالى جاي بكل عواطفه لربنا قال يا قوم وقف وشه اهله وبلده والناس كلها والدنيا كلها عشان ربنا وفي الاخر قدم دمه ناس ليها هدف يا جماعه ناس ليها وجهه في الحياه ناس ليها طموح ناس ليها رساله في الدنيا انت ليك هدف في حياتك انت لو ليك هدف هتوزن امه كامله انت لو ليك هدف تغير الدنيا كلها انت لو ليك هدف ممكن تغير خريطه العالم كله بس لو ليك هدف في حياتك هدف واحد وتعيش عشانه قضيه واحده رساله واحده وتعيش عشان هذه الرساله طول عمرك ساعتها تشوف المعجزات اللي ربنا اديهالك انا سيبني النضر لما وقف في احد قال واهن لريح الجنه هيموت على الجنه اني لاجد ريح الجنه دون ايه احد بيني وبين هدفي جبل اقطع الجبل وانطلق لو بينك وبين هدفك ايه انطلق الى هدفك ما تضيعش وقتك ما تضيعش عمرك خالد الوليد يا جماعه اللي باذن الله بينسب اليه نصف فتحات الاسلام العالميه خالد بن الوليد اللي الرسول بعته في غزوه مؤته راح لقى عدد المسلمين بعد زيد بن حارثه اول قائد اتقتل بعد كده جعفر اتقتل بعد كده عبد الله بن رواحه اتقتل ما عادش فيه قائد طلع خالد بن الوليد مسك الجيش رضي الله عنه وارضاه وعمل خطه عبقريه للانسحاب من قدام الروم خلى نفسه افوار الجيش تقعد تثير غبار برده برده بر يتا له الروم ان جه مدى كبير جدا لجيش المسلمين وبدا كل يوم يجيب الميمنه مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والقلب يرجعه ورا واللي ورا يطلع قدام يتهيأ لهم ان في جيش جديد جه يحاربهم لغايه ما هم هم اللي اتمنوا الانسحاب خالد بن الوليد يا جماعه يوم مؤته اتكسر في ايده تسع سيوف خالد بن الوليد لو كان عنده اي احتمال واحد في المليون انه لو ما كان غير هنا كان هرب كان فر ما كانش ثبت هو ربط مستقبله بالدين خلاص هو ربط مستقبله بالصقر اللي واقف عليه خلاص ما عدش في ذهنه ولا بيروت خياله احتمال واحد في المليون انه يسيب الطريق ده او انه يرجع عنه او انه يبعد عنه او انه يغير رأيه او ياخد طار تاني خلاص خد القرار انا حياتي ومتي هنا على الصغر ده على الهدف ده اتكسر في له تسع سيوف يوميها ليه لو هدف لو قضية لو رسالة في الحياة يبقى اول نصيحة بقدمها او اول نصيحة يعني اول سبب او اول قاعده من قواعد السير الى الله سبحانه وتعالى كن صاحب رساله كن صاحب هدف كن صاحب طموح خلي ليك طموح في الحياه القاعده الثانيه اعتبر الوصول الى الله هو هدف حياتك الاول اعتبر الوصول الى الله هي مهمه حياتك الاولى علق حياتك كلها بالوصول الى الله سبحانه وتعالى زي مين زي كتير زي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم شوفوا ربنا في سوره الانعام بيقول عليه ايه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض نري ربنا اراد انه يفتح له بصيرته انه يبص نظره غير اللي البشر كلهم شايفينها وليكون من الموقنين هيوصل الى درجات اليقين وهيمتلئ قلبه بمقامات الايمان شوفوا سيدنا ابراهيم لما بدات انوار الوصول الى الله انوار الطريقه لله تلوح له لعمل ايه فلما جن عليه الليل جن من كلمه الجن من كلمه الجنه الجنه اللي اشجارها ساتر اللي تحتها الجن المستتر اللي ما تشوفوش اللي مش باين الجنه برده اللي حجب نعيمها عن الناس فلما جن عليه الليل لفه الظلام من كل ناحيه يعني فضل يا جماعه ماشي بعد عن قومه وبعد عن الناس وراح في مكان لوحده ظلام دامس الظلام لفه من كل ناحيه سيدنا ابراهيم عمل ايه سيدنا ابراهيم قطع علاقته بالدنيا سيدنا ابراهيم قطع علاقته بالبشر والدنيا وكل مشروع كان ماشي فيه في حياته ليه عشان يوصل الى الله يعني ايه اعتبر وصوله الى الله قضيه حياته الاولى اعتبر وصوله الى الله هي قضيه العمر قضيه حياته فلما جن علي الله القطع كل حاجة ازاي ما يا جماعة احيانا بتلاقي نفسك خلاص ما انتش عارف توصل وما فيش حاجة من الوقع اللي حواليك بيساعدك ومحتاج انك توقف منك لله تستغيث بالله سبحانه وتعالى تتدبر توقف مع نفسك تلزمها سيدنا ابراهيم عمل كده يا جماعة لغاية ما وصل الى الملك الجليل سبحانه وتعالى اعتبر وصولك الى الله قضيه حياتك الاولى زي سلمان سلمان قصته في مسند الامام احمد وحديث صحيح من اعجب القصص يا جماعه والله من اعجب القصص من القصص اللي تحسسك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه الصحيح لو كان الايمان في الثريا يعني في نجم بعيد عالي في السماء لا بلغه رجال من هؤلاء وحط ايده على ايد سلمان صلى الله عليه وسلم يعني ايه يا اخوانا سيدنا سلمان كان بينه وما بين الايمان بينه وبين النبي ابعد من اللي بينك وبين الثريا دلوقتي كان كان وسط المجوس وابوه عذب نار وكان وصل ان هو اللي بيقض النار وبيحافظ عليها 24 ساعه وابوه ربطه بالاغلال والسلاسل اول ما حس ان عنده ميول انه راغب عن دينه وكان في الارض محاط بالمجوس عبدت النار وبعد كده عبدت الصليب من كل ناحيه وبعد كده مشركي العرب ومكه هيوصل للنبي ازاي هيوصل ازاي مفيش بينه وبين الايمان ابعد من بينك وبين الثريا ووصل ووصل الى الله سبحانه وتعالى وصل عارفين ليه يا جماعه لانه علق حياته كلها بالوصول الى الله لانه اعتبر الوصول الى الله قضيه حياته الاولى اخطر بطوله في قصه سلمان وكل قصه سلمان بطولات اللي راجع الحديث في مصنف الامام احمد كاملا اخطر بطوله في قصه سلمان وكل قصص سلمان بطولات انه لرضى يتجوز ولا ولا رضى يعمل اي حاجه سلمان يا جماعه اسهام في الارض يبحث كيف يصل الى الله كيف يصل الى الحظ بنكثر تعلق قلبه بالحق واستوقع كل ضلال كل ضلال مبين علق حياته بالوصول ماقدرش يستقر في اي حاجه في الدنيا غير لما وصل في الدين لما حط رجليه على ارض ثابته في علاقته مع الله سبحانه وتعالى سلمان بيقول لك كان ابي دهقان هذه القريه قريه يعني ايه من قرى فارس اسمها جي اسمها جي كانت قريه من قرى فارس وابو كان ضقنا دي القريه سلمان من كتر حب ابو ليه ابوه حبسه في البيت من كتر حبه يخوفوا عليه لغايه وكان سلمان هيعمل ايه قعد يقف في النار ويحبط في النار لغايه ما وصل ان هو بقى هو المسؤول عن استمرار اقاد النار سلمان مره ابوه كان عنده ضيعه عظيمه فابوه ارسله يعني مره اتشغل في شغل ارسله للضيعه دي عشان يقضى له حاجه فيها وهو في الطريق مر على كنيسه من كنايس النصارى سمع صوت الصلاه دخل شاف الصلاه بيقول فعلمت ان هذا الدين خير من ديني فورا يا جماعه الانسان اللي عايز حق اول ما بيشوف ملامح من ملامح الحق قلبه بيؤخذ فورا علمت ان هذا الدين خير من ديني فضللت معه حتى غابت الشمس رجع لابوه انت كنت فين الاصطدامات اللي بتبقى في الاول بقى والحماس والانفعال اللي, اللي بيخلي الواحد مش قادر يمسك نفسه قال له فكلمه بصراحه ان هذا دين خير من ديننا ابوه خاف عليه ربطه بالسلاسل دلوقتي سلمان يا جماعه يعني عنده كل حجه ان هو يقعد عنده كل حاجه تخيلوا سلمان عمل ايه تخيلوا عمل ايه حارب ابوه تخيلوا سلمان عمل ايه قال انا هختم ايماني تخيلوا عمل ايه قال وانا اقدر اعمل ايه سلمان يا جماعه سال عن اعلم اهل الارض في هذا الدين وافضل اهل الارض في هذا الدين عارف ان هم الناس اللي في الشام اسبل ناس في هذا الدين بعد كده انتظر لغايه ما جت قافله من النصارى وفك الاغلال بتاعته وهرب هرب يعني إيه سببه وساب بلده وسبطه وساب ماله وساب مستقبله وساب شبابه وساب لو كان عايز يتجوز واحده ساب كل حاجه ناهى علاقته بدنيا ليه علق حياته بالوصول الى الله اعتبر الوصول الى الله قضيه حياته الاولى وفضل يروح من واحد قصيص او راهب في الشام ولما يجي يموت يجيبوا واحد تاني في الشام لما يجي يموت يقول له اروح فين توصي بيا لمين خلاص هو ما عندوش سند يرجع مش خلاص بقى انت حصلت شويه انت وصلت شويه ارجع بلدك بلد مين ده كل ما بيطلع فوق ويشوف انوار اكتر عايز يعيش حياه اكتر سلمان كان معلق القلب بالوصول لدرجه رهيبه يقول له طب بص ده في واحد في الموصل في الموصل ايه بقى ده الموصل ده احنا هنطلع في شمال كمان فوق الشام يروح الموصل يجي اللي عند الموصل يموت يقول له توصل ايه يا المين يقول له في واحد في نصيبين نصيبين ديت فوق في الشمال في الشمال ممكن في اخر العراق وممكن كمان فوق العراق بعد نصيبين اللي عند نصيبين يموت يقول له توصل يا المين يقول له قص بك لواحد في عموريه عموريه دي في اوروبا يعني قاعد يروح شمال لغايه ما يلاقي ناس من قبيله كلب يقول لهم يعني خدوا الغنمات بتاعتي دي وخدوا ال البقارات بتاعتي ديت ونقولوا لي معاكم ياخدوها يبيعوها لواحد باليهودي يوديه المدينه سبحان الله العظيم يا اخواننا سلمان ده قصته والله اعجب ما تكون واحد يلف الارض شرق وغرب وشمال وجنوب عشان يوصل لربنا وفي الاخر ربنا يوصله المكان لو كان قعد مئات السنين يلف الكره الارضيه بلد بلد عشان يوصله ما كانش وصل مش ده مصر لوحدها 4000 قريه هيلف فين وتخيلوا السعودية كم قبيلة لو انت مسافر من مكة للمدينة كم قبيلة علي منك وشمالك وانت في الطريق تخيلوا كان هيلف في فين وهيروح فين ربنا يوديه للمكان يفضل عبد يشتغل خدام عند القسوس عشان يوصل لربنا ويقصر ويبقى عبد عند البشر عشان يوصل لربنا ويسيب كل حاجه عشان يوصل لربنا لما يروح المدينه مره وهو طالع على نخله في المدينه يجني ثمر لسيده يسمع واحد بيقول لقد جاء رجل والتف حوله اهل المدينه يزعم انه نبي من الله بيقول فاخذتني العروه العروه اللي هي الحمى مع الرعشه بدا جسمه يتنفض معقوله انا بيني وبين الوصول خطوه انا بيني وبين ان انا اوصل لربنا خطوه بيقول واخفت اقول ماذا تقول ماذا تقول انت بتقول ايه انا معقوله خلاص قرب فسيده بدا يمكن عليه فيعني كتب الكلام لغايه ما وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وراى عليه علامات النبوة بيقول فنكببت على رسول الله ابكي واقبله يا اخواننا انت لو صادق ربنا يوصلك حتى لو ما معكش حد سلمان ما استناش حد سلمان ما استناش حد يرافقه سلمان ما تاثرش باي معوق ولا محبط من المحبطات اللي قابلته سلمان يا اخواننا ربط قضيه حياته كلها بالوصول الى ربنا سبحانه وتعالى هو ده القاعده الثانيه من قواعد السر الى الله اعتبر وصولك الى الله هي قضيه حياتك الاولى قضيه حياتك وهمك وشغلك الشاغل القاعده الثالثه من قواعد الوصول الى الله ودي في غايه الخطوره صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندم صنف نفسك من الملاحظات اللي تلاحظها في القران ان القران كل شويه يديك تصنيف لنفسك غريب جدا غريب جدا يعني في سوره الانفال كنت بقرا فيها من كذا يوم لقيت اول صفحه في سوره الانفال تصنيف لينا كلنا اربع انواع من الناس كل واحد فينا واحد من الاربعه دول يا بقينا تصنيف عجيب جدا والله يا جماعه وكل ما تمشي في سوره في القران تلاقي القران مصنف جايب لك ثلاث او اربع اصناف وبيقول لك اعرف انت فين قيس نفسك انت احسن من رمضان اللي فات ولا لسه رمضان الجاي مقرب اهو هيجي لك زي رمضان اللي فات ما جه عليك انت احسن من الشهر اللي فات ولا لا انت احسن من اول ابتدائك ولا لا انت لسه على مشاعر بدايه الطريق ولا لا المشاعر اللي دخلتك لسه متقدده في قلبك زي الاول ولا لا انت ماشي ولا لا منطلق ولا لا لازم تقيس نفسك لازم تصنف نفسك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله دول مين دول دول اول نوع من انواع المؤمنين اللي شايل هم الدنيا شايل هم هاخد ايه شايل هم انا هاخد ايه من الطريق ده ايه اللي اخده انا ماشي في طريق الدين ايه اللي اخده بقى ايه اللي ربنا يديه لي قضيتو مش الدين مش شايل هم الدين شايل هم ايه اللي اخده ايه اللي ربنا يديه لي او النقطه يا جماعه خطورته من خطورته ربنا خلاه اول نقطه في الصوره ليه لان النقطه ممكن يضيع كل حاجه وممكن يضيع نفسه النقطه بيبقى قاعد وسطنا مش باين بذره حب الدنيا في قلبه مش باين طول ما مفيش دنيا مجتهد في الدين مجتهد في الدروس بيحفظ قران زيه زي غيره وممكن اكتر اجتهاد من غيره اول ما الدنيا تطلع اول ما يجي له بس فرصه دنيا وهو ماشي الدين او اول ما الدين يجي من وراه دنيا يجي من وراه شهره ومركز أو, او مال او او تفاجئ كانه لا يعرفنا ولا نعرفه واحد ثاني بني ادم ثاني مش ممكن ده فلان مش ممكن ده اللي كان قبل غزوه بدر وانتم اذله بيستغيث بالله في قمه الذل والافتقار اول ما الغزوه تخلص يجري على النبي الفلوس دي بتاعتي يا رسول الله لقى الفلوس دي بتاعتي انا يا رسول الله لقى الذهب ده بتاع انا يا رسول الله مش ممكن مش ممكن اللي هاجر وساب الدنيا و باع الدنيا كلها واقف الوقت بيتكلم على فلوس مش ممكن ازاي هي دي مشكله النموذج ده يا جماعه هي دي خطوره النموذج ده اللي شايل هم ممكن يكون مؤمن وملتزم وعنده رغبه الى الله ولكن جواه شايل هم انا هاخد ايه انا ايه اللي انا هاخده في الدنيا اول ما الدنيا بتقابله كانه لا يعرفنا ولا نعرفه النوع الثاني شوف ربنا بيقول لك ايه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لا كارهون النوع اللي شايل هم الدنيا بس مش همنا ناخد ايه همنا نهدي ايه مش بتقل التضحيه مش قادر يقبل مش قادر يقبل ان الطريق ده طريق تضحيه مش قادر مش قادر يقتنع انه لازم يقدم عشان يوصل مش قادر يقتنع ان مش هتوصل غير على تضحياته هتقدمها لربنا سبحانه وتعالى هو عايز يوصل وكل حاجه في دنيته سالمه ما تمسهاش ما تخدشتش كل الدنيا بتاعته السلام ما تقوليش قدم انا معاك صلي ماشي صلي فجري ماشي صلي قيام ماشي اعمل كل حيات ماشي انما ضحي خد من وقتك ودي الدين خد من جهدك ودي الدين خد من امرك وشبابك ودي الدين لا ما تقوليش ضحي ما اقدرش شوفوا ربنا بيقول ايه وان فريقا من المؤمنين ايه لكارهون كاره ده عاطفة قلبية كاره مش قادر مش قادر يخرج من بيته ويضحي وممكن يضحي بدهمه يجادلونك في الحق الله ده ما عرفتش بقى عطفه قلبيه ده بقى لسان ده بقى بيجادل باللسان ده اللي في قلبه طلع على لسانه يجادلونك في الحق بعدما تبين بعد ما كل حاجه بقى واضحه والطريق واضح ولسه بيجادل كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون ما عادش قضيه لسان ده عاد جرجرت جوارح ده عاد جوارحه ثقيله يا جماعه كانما يساقون يعني ايه ينسقون ده امبارح كان سريع جدا كان اسرع من كل الناس اول ما اتطلب منه تضحيه بقى ثقيل الكل سبقه بعد ما كان هو اللي سبق كل امبارح اتسبق ليه ما قدرش يضحي ما قدرش يجمع ما قدرش ان هو لما جت الدراسه قعد يشيل هم الدراسه ما قدرش يعمل حاجه في الدين اتشل بقى اصحابه منطلقين وعلى اخر الدراسه سبقوه وهو مش ماوش قادر ياخد قرار ان هو يدي من وقت للدين ان هو ياتي من يدي من فكره للدين مش قادر ياخد القرار كله قعدوا يسبقوا كل ما تيجي معركه بين الدين والدنيا يصاب يجرجر ما يقدرش يتعطل كله يسبقه يفوق يلاقي الكل سبقه واللي التزم بعده سبقه وهو لسه بيتجرجر ما هوش ادى لنطلق لله سبحانه وتعالى يبقى ده النوع الثاني اللي هو شايل هم الدنيا بس شايل هم انا هدي ايه مش عايز يدي عشان يوصل النوع ده برده اول ما بيطلب منه تضحيه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه النوع الثالث ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. بكلمات النوع اللي مش هاي الهم الدنيا. هو ما يهبوش. انا يا رب اضحب كل حاجة. انا يا رب اعمرك عشانك. بس ازاي? ازاي الدنيا ينتصر? هو شاي الهم ازاي الدنيا ينتصر? يا رب ده الكفار بيحربوها ليل نهار. يا رب ده الملتزمين تسعين سلمائة منهم اول ما بيواجهوا الدنيا بينتكسوا. هو فين الملتزمين اللي هيشيروا الدين ولا هيقوموا الدين? يا رب ده صولة اهل الباطل قاعدين يا حربون يا رب ده هم عدد وعدة واحنا لا عدد ولا عدة يا رب ده بننتصر ازاي ده الفتن انتشرت ده الشباب بيفسده ده اهل الباطل وال الشعوات على اشد جهدهم ونجحهم الوقتي يا رب اهو ده ربنا بيقول له ايه ويريد الله ان يحق الحق ايه بكلماته يعني ايه بكلماته يعني كلمة من ربنا تنهي الصراع من الحق والبطل على الارض تفكرين ايه فاكر الموضوع انت بتتعامل بامكانياتك كلمه تنهي صراع الحق والبطل على الارض عارفين ولله المثل الاعلى زي ما يقول لك الوزير الفلاني بامضه منه يخلص الموضوعه كلمه من ربنا تنهي الصراع على الارض ده كله يا جماعه كلمه من ربنا يعني ربنا بيقول لك الموضوع اسهل مما تتخيل <تصفيق> اسهل مما تتخيل في قدره الله ما تقيسش الموضوع اوعى تشيل هم النصر امال اشيل هم ايه تشيل هم مراد ربنا انت تستاهل ولا لا انت تستاهل انك تستفله النصر ولا لا؟ ده على المراد ولا لا؟ ربنا بيقول ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، بكلماته دي تخليك مطمئن ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ربنا هينصر دينه هينصر دينه وهيمحق الباطل هيمحق الباطل ولو اهل الاجرام كلهم وقفوا في وش الدين وبال القضيه ايه القضيه قضيه النوع الرابع بقى النوع الرابع اللي شايل هم مراد الله شوف ربنا بيقول عليه انما المؤمنون كل ده في اول صفحه في الانفال اول صفحه في سوره الانفال لو انت عايز تصلي بقى قيام ليله الليله شوف انت قال لي نوع من الاربعه انت اللي شايل هم هتاخد ايه والدنيا مستخبيه جوه قلبك بس مش باينه وفي لحظه ممكن تطلع تضيعك لو انت ما انتبهتش له وعلى قد من الوقت دي ولا انت شايل هم هتدي ايه ما انتش قادر تتقبل انك لازم توصل لربنا من خلال تضحيه تقدمها لله وما انتش قادر ابدا تتقبل ان لما الدنيا تيجي تضحي بحاجه منها عشان ربنا ولا انت شايل هم النصر وقاعد تحبط في نفسك وتقول مفيش امل ومش هننتصر لانك انت بتتعامل بقدرتك مش بقدره الله ولا شايل هم مراد الله انما المؤمنون هم دول بقى اخطر كلمه في الايه دي او الكلمه انما بس هم دول انت منهم ولا مش منهم من تش منهم بتبقى انت بره الدايره كلمه خطيره جدا انما انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلبه يتنفض يتنفض <تصفيق> لما يسمع اسم ربنا سبحانه وتعالى موصول القلب بالله واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا موصول القلب بالقران وعلى ربهم يتوكلون ما بيستصعبش اي حاجة ربنا طلبه منه ابدا لانه عارف ان بالله مش بقدرته الذين يقيمون الصلاة اكبر قضية في حياته ايجاد صلة بينه وبين الله ومما رزقناهم منفقون اولئك هم المؤمنون الحقه هم دول هم دول الرجال اللي بحاجه حقيق هم دول المؤمنين اللي بحاجه حقيق الايتين دول هدف عمرنا لو انت عيش تعبك عشان تحققهم انت ماشي على الطريق انت ماشي صح لهم درجات عند ربهم سيبكم من التنافس في درجات الدنيا درجات الجنه اولى وابقى ومغفره ورزق كريم يبقى يا جماعه القران دايما بيقول لك صنف نفسك صنف نفسك الصحابه من اولها فهموها اللي يسالونك عن الانفال تلاقي الصحابه من اولها يقول للرسول ما على هذا تبعتك يعني ايه حاطط لنفسه مبدا من الاول انا مش داخل السكه دي عشان دنيا ولا هقبل منها دنيا ولا عايز حاجه من الدنيا من ورا الطريق ده انا داخل ليك يا رب ما على هذا تبعتك حاصب نفسك من الاول من الاول حط لنفسك مبادئ من الوقت تلاقي صحابي يقول اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى قال لا ده ده مش مستاهل التضحيه يا رب خد يا رب انا دمي 5 لتر خد لتر 2 3 الخمسه لحمي اعضائي اللهم خد من دمي اليوم حتى طرضه كل يا رب اللي يرضيك خده يا رب مني سبحان الله مستعد يضحي باي حاجه ومن دمه من دمه مش من اي مش من وقته ولا وتلاقي صحابي يقول يا رب اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا ايه يقتلني يبقى ربطني يقطع انفي يجدع اذني القاك يا رب بدمي هو ايه ده هو ده واحد داخل معركه وهمه ينتصر وهو مش همه ينتصر هو مش شايل همه النصر اصلا خالص هو شايل همه هابر بنقول له ايه انا هارد ربنا ولا لا انا ربنا هيرضى عني ولا لا نقدر نبقى كده يا جماعه نقدر نبقى زي الصحابه نقدر نطلع الطلعه اللي طلعها الصحابه ديت اهي دي صنف نفسك صنف نفسك وانتبه قبل ما تندم قبل ما تندم قبل ما تيجي تلاقي نفسك ما كنت بره التصنيف خالص كنت بره زي لما الجامعات عملوا تصنيف للجامعات على العالم طلعت اكبر جامعه عندنا جامعه القاهره مش عارف رقم 500 وكام فجئ في الكرايد صدمه احنا اعلى 500 جامعه في العالم ما احناش فيها هو انتوا جايين تتصدموا دلوقتي انتوا انتوا لسه كنتوا عايزينهم يقولوا لكم عشان تفوقوا وتفهموا انتوا في الدل درجه ايه ولا انتوا في القاع لدرجه ايه او بالظبط كده انت لسه مستني انك تسمع الترتيب يوم القيامه عشان تعرف انت كنت فين ما تفوق من دلوقتي ما تنتبه من دلوقتي ما تشتغل من دلوقتي عارفين يا جماعه عارفين الجواهر المزيفه الراجل اللي كان معاه جواهر مزيفه ونزل السوق يبيعها فكل ما يدخل لجواهرجي يقول له انا عايز ابيع الجوهره العظيمه دي يقول له ايه يا ابني ده ده جوهره مزيفه مزيفه يا نصاب يا ضلال يا اللي عايز تسرقني اللي عايز تاخد حقي ويسيبه يمشي كل ما يدخل محل يا ابني بجواره مزيفه يشتمه ويدي له كلمتين ويسيبه يمشي لغايه وصل لاخر محل كان راجل عاقل قال انا لو شتمته مش هيكسب حاجه فبيقول له انا عايز ابيع الجواره العظيمه دي قال له دي جواره خطيره جوارة ولكن دي جواره ما حصلتش ولكن الجواهر العظيمه ديت مش اي حد يشتريها انت هتح عينها عندي في الخزنه هناهوت في الحفظ والصون وتقعد معايا طول الاسبوع ده لغايه ما يجي واحد معين بيشتري الجواره العظيمه ديت اخر الاسبوع بحاله انت بنفسك قال له خلاص انا موافق فضل الراجل قعد معاه في المحل وطول ما هو قعد معاه في المحل كل ما حد يجي يشتري جواهر يشوف الجواهر الحقيقية ويعرف الجوهرة بتتقيم بناء على ايه ويعرف الجوهرة دي اغلى من دي لئه ودي ارخص من دي لئه ودي احسن من دي لئه لغاية على اخل الاسبوع بقى فاهم في الجواهر اخل الاسبوع قال له طلع الجوهرة العظيمة بتاعتك بقى لان الراجل قرى بيجي عشان تجهزها للشكل والبيع جه يطلع الجوهره من الخزنه اول ما بص لها قال ايه ده ده مزيف ده مزيف هو اللي عارف ان ابو زياد فا ليه لانه عارف الجواهره الحقيقيه يا اخواننا انت عمرك ما هتعرف انت الالتزامك ده التزام حقيقي ولا مزيف ولا التزام فلطه الا لو احتكيت بالمجتهدين في الدين الا لو عرفت انت كام واحد من اصحابك جالك الشهر اللي فات قال لك انا شفت النبي في الرؤيا ووصف لك ملمحه عليه الصلاه والسلام والنبي قال لي انا راضي عني ولا النبي قال لي كذا ولا النبي وجهني لكذا كام واحد انت يعني يعني لو انت لو, لو واحد صاحبك بس شاف رؤيه زي ديت انت هتحس لو واحد كم واحد من اصحابك بيقعد جلسه ضحى كل يوم كم واحد من اصحابك بيقوم الليل كل ليله كم واحد من اصحابك ختم المصحف ومجتهد في اجازه ولا مجتهد في طلب العلم كم واحد من اصحابك مجتهد في الدعوه اذا كنت انت ما انتش مصاحب الجواهر الحقيقيه امال هتفهم منين جواهرتك مزيفه ولا حقيقيه هتعرف من ايه انت لازم تحتك بالجواهر الحقيقيه عشان تعرف جواهرك لازم تنزل سوق الجواهر عشان تعرف لازم تنزل عشان تعرف لما نقول مسح عاملين تحفيظ او عاملين مسابقه في الحفظ وتيجي مثلا تلاقي واحد التزم بعدك وجاي التحفيظ وحافظ احسن منك ومسمع احسن منك تعرف انت فين انما انت ما بتحتكش خالص وقاعد معتقد انا والاخ المنتظم جه والاخ الملتزم راح يبقى قضيه صنف نفسك من الان في صفحه يا جماعه في صفحه التوبه الصفحة ديت من اول الاية مية غاية الاية مية وستة الصفحة دي بعض العلماء قال عليها جمعت كل اصناف البشر اللي عايز يصنف نفسه يشوف الصفحة دي غير طبعا مقدمة سورة البقرة جايبه لك اربع اصناف المؤمنين والمنافقين والكفرين والمشركين شوف انت فين بقى انت من المؤمنين اولئك على هدى انت طلعت على جبل الهداية واستقرت على قمته بعد مجاهدة ولا انت لما اضاء لهم ما شوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا فلاشات شوية من دهو شوية الدنيا من وراء شوية مطفية وانت زي اللي استوقض نار واختهت في الدين وبعد كده ضيع كل حاجة وانت كسوسان انت مين الصوره بتقول لك مقياس اول ال عمران اربع مقاييس برده اربع انواع انت مين انت من اللي زي لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره ولا انت من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب انت مين صوره ال صوره المزمل اللي في مكه بتقول لك صن نفسك ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفه من الذين معك يعني ايه طائفه يعني مش كلنا بنقوم الليل مش كلنا مجتهدين في الدعوه مش كلنا مجتهدين في الدين ده جزء بس جزء مننا جزء بيبقى شايل الدين والدعوه شايل العماره وجزء ساكن وخلاص جاي بيستمتع وخلاص انت مين انت فين انت تصنيفك ايه انت تقدمك شكله ايه في السنه اللي فاتت انت بتتقدم ولا لا انت واقف مكانك انت بترجع لازم تعرف لازم تنتبه قبل ان تندب صوره التوبه ربنا يقول لك ايه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ادي اول نوع انت من السابقين انت من اصبق الناس يا ترى يا جماعه اول واحد فينا هيقف على سجاده الصلاه في الثلث الاخير من الليل امتى الليل يا ترى يا جماعه اصبق واحد فينا في الدعوه مين يا ترى يا جماعه اصبق قلب فينا الى الله مين انت من... انت فين انت من السابقين بعد كده ومن اهل المدينه منافقون ومن ومن اهل المدينه ومن من بحولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق العكس بقى المغمطين اللي من جوه قدار الغفله طمس على قلوبهم انت من دول مش عارف والله لا برده مش من دول طب تعالى للثالثه واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم اما يتوبوا عليهم انت من دول ها ولا ما انتش من دول انت تصنيفك ايه انت نوعك ايه انت من اللي خلقه عملا صالحا واخر سيئا حسبي الله ان يتوب عليهم انت من مخلطين انت من شويه كده والشويه كده انت من اللي على سطر وسطر انت تصنيفك ايه يبقى القاعده الثالثه صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندم يبقى قلنا اول قاعده كن صاحب رساله كن صاحب طموح خليك صاحب قضيه ابن مسعود لما حدد لنفسه هدف واضح في الحياه رجله بس مش باقي اعضائه وزنت ملايين منه ومنك ليه صاحب قضيه صاحب رساله صاحب هدف عاش عشان حاجه واحده في حياته ركز طاقتك في حاجه واحده في حياتك الحاجه الثانيه اعتبر وصولك الى الله قضيه حياتك الاولى قضيه عمرك الاولى انك انت توصل لربنا زي سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل قطع كل حاجه عشان يوصل لربنا القاعده الثالثه صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندب وقلنا النموذج اللي نعرض نفسنا عليه في قيام الليل اول صفحه في سوره الانفال انت شايل هم الدنيا تاخد ايه شايل هم الدنيا هتديه شايل هم الدين ومحبط بسبب ضعف الصفر ولا شايل هم مراد الله وتحقيق الايمان والاستقامه مراد الله القاعده الرابعه للوصول الى الله يا جماعه والانطلاق الى الله سبحانه وتعالى كن صادقا في طلب الوصول كن صادقا في طلب الوصول انت عايز توصل فعلا انت بحق وحقيقي ملهوف انك توصل انت عامل زي اللي تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا انت فعلا دموعك بتسيل على خدك لما تقف في قيام الليل كده وتفتكر انك انت لسه مش قادر توصل ولسه قلبك ما مليقش بما مليق به قلوب عباد الله السابقين والصالحين انت فعلا دموعك بتفيض لما تشوف احوال الامه وانت لسه مش قادر تنصر دينك بحاجه وتقف على صغر وتعمل حاجه للاسلام انت دموعك فين دموع الصدق في الصدقه يا جماعه بيتعرف من دموع العين ومن ملابح الوش والصدق والله العظيم بينطق بكل جراحه من جوارحك انت علامات صدقك ظهرت ولا لا انت صادق ولا لا انت في قيام الليل لصدرك عزيز كعزيز المرجل دمك بيغلي من قدر هم انك تنقذ الناس من النار وهم انك توصل لربنا وهم انك تقرب من ربنا يا اخواننا يا جماعه احنا عايزين الاب لما بيجي ابنه يتجوز يقول ايه وابنه مثلا يمسك مثلا زي ما ام كلينتون كده لما مسك الحكم قالت لك ايه انا عايزه اموت عايزه تموتي ليه الاب لما ابنه يتجوز يقول لك ايه انا ما عدتش عاوز حاجه من الدنيا ليه لان ابني كان هدف حياتي كلها ابني كنت ما كنتش عايز الدنيا غير عشانه اما ابني خد الدنيا خلاص انا ما عاوزش الدنيا عايز الدنيا ليه انا مش عايز, عايز عشان نفسي اهو انت كده انا عايز عشان ديني انا عايز عشان اوصل انا عايز الفلوس عشان اوصل بيها للفرداوس الاعلى انا عايز اي دنيا عشان اوصل بيها للفرداوس الاعلى انا عايز الصحبه الصالحه عشان اوصل بيها للفرداوس الاعلى انا اي حاجه عايزها عشان عايزها عشان الجنه عشان ربنا عشان ديني عشان الاسلام شوفوا قلنا ال المؤمن ال ياسين لما ثلاثه من الرسل واقفين يدعوا وهو دخل واقتحم ساحه الدعوه يعني انا انا يعني اخيلها لكم ازاي تخيل الجامعه الشرعيه كل يوم درس لسيدنا مثلا سيدنا محمد انا انا عايزك مهما تخيلت الموقف موقف رهيب وانثار السنه كل يوم درس لسيدنا موسى مثلا ومثلا ومثلا والمسك الثالث كل يوم درس لسيدنا ابراهيم انا عايزك تتخيل يعني ايه ثلاثه رسل يعني ايه ثلاثه رسل من الله موجودين اعلن وده يقوم طالع عامل درس طب ليه طب عشان ايه عارفين ليه يا جماعه عارفين هو داخل يدعو ليه عارفين ما يقدرش يسكت ليه لان الصادق ما يقدرش يبقى مع الدين متفرج ما يقدرش يبقى متفرج في اي حاجه ممكن الدنيا تولع يقف يتفرج انما الدين لا ما يقدرش عطفه تجاه الدين اعلى من انه يقدر يسيطر على نفسه لما يشوف الدين محتاج ما يقدرش يعيش متفرج مع قضايا دينه ما يقدرش يشوف امراض قلبه ويفضل متفرج يتفرج على احواله احواله ما يقدرش يلاقي نفسه لا بيقوم ولا بيصوم ويفضل يتفرج على نفسه ما يقدرش يشوف الملتزمين مجتهدين في الدين ويفضل يتفرج عليهم ما يقدرش يشوف الامه بتمزق والدين بيتحارب ويفضل يتفرج ما يقدرش نائحه فاكله مش نائحه مستاجره كل واحد بيتقتل من الامه كانه اخو كانه نفسه اللي اتقتل كل واحده بيعتدى عليها في الامه كانه اختو هي اللي بيعتدى عليها ما يقدرش يا جماعه اهو ده الصادق من اخطر المناظر منظر الطريق السريع والله يا العظيم لما الواحد يسافر على الطريق السريع كده يقعد يبص العربيات يا نهار ابيض شواحن بعديه وعربيات شركات وتجار ما بيناموش للنهار وعربيات باطورتين السواق بقاله يومين ما نامش وقاعد وعربيات نقل طب وزلط ورمل وعربيات نقل بضاع او حاجات ايه ده ايه ده ومسافر رايح وجاي ايه ده الناس يا جماعه قاعده تع الناس من حب الدنيا عملوا معجزه مذهله عارفين هي ايه عمروا ست قرات انتوا عارفين يعني ايه درس عبد الله وسط قرارات يعني ايه ست قرارات بكل الدول اللي فوق اتعمرت واتبنت وبقت مدن وبقت دول وبقت عمارات وبقت مؤسسات وشركات عابره للقرارات وبنوك وايه ده ايه كل ده من حب الدنيا الناس لما حبت الدنيا طلعت القمر الناس لما حبت الدنيا حولت كل حاجه بالروبوت كنترول عشان تريح نفسها الناس لما حبت الدنيا اخترعوا اجهزه تعمل كل اللي الناس بتعمله وبعدين يتفرجوا عليه غساله قاعده تغسل وتنشف وجاز يكوي بعدها والناس قاعده تتفرج ليه من حب الدنيا يعني يا اخواننا ده الناس لما صدقت في حب الدنيا عملت كده انت صدقت في حب الدين خلاك تعمل ايه احنا صدقنا في حب الدين خلانا نعمل ايه للدين كن ساقا في طلب الوصول انت صادق انت نفسك توصل فعلا انت عايز توصل لربنا تلاقي اخ يقول لك يا حبيب قلبي انت لو صادق لازم توقف نفسك على الكفاح عشان دينك امال هتوصل ازاي اخ يجي يديك كلمه بعد الصلاه في مسجد يحبط ليه ما طلعتش زي الدرس بتاع الداعيه فلان يا ابني هو انت طلعت يعني تعبت التعب اللي ما تتعب زي ما فلان تعب وانت ربنا يفتح عليك اكتر ما فتح عليه واخ ثاني زعلان ان وانا ما اشتغل في الدعوه ما فتحش عليه بالقبول اللي فتح على فلان وانت شفت فلان ده ايام ما كان بيحضر له واحد في المسجد والله العظيم احد الدعال المشهورين انا حضرت له والله العظيم مره درس حاضر له واحد والله وانا ما كنتش رايح ده انا رايح معدي ب... مش فاكر معدي في ايه لقيت واحد حاضر سبحان الله العظيم ومجتهد ويوصل الليل بالنهار في الاجتهاد وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه احنا احنا عايزين حته بقلاوه ولا ايه يا جماعه احنا عايزين ندين حته بقلاوه الصادق بيوطي نفسه على الكفاح عشان ينصر دينه عشان يخدم دينه انت عارف الشيخ فلان اللي اشتغل العالم فلان من اكبر علماء الوادي اللي اشتغل بياع في سوبر ماركت مصري عشان يصرف على الدعوه الاول عشان يصرف على نفسه تعرف الشيخ فلان العالم فلان اللي من اكبر علماء الامه مصر برده اللي اشتغل كان بيروح يجيب تمر من السعوديه ويجي يبيعه في بلادهم عشان يصرف على نفسه وعلى طلب العلم انت تعرف الشيخ فلان الداعيه المشهور اللي يعني ضربت شهرته الافاضل اللي كان بيشتغل سواق تاكسي الاول وش دعية فلان اللي اشهر منه اللي كان سواق تنكسل اول برضو يعني انا مش عايز اقول لكم اسمال الشيخ الالباني كان بيصلح ساعات عشان يصرف على الدعوة كان محدد جزء من يوم يصلح فيه ساعات عشان يصرف على طلب العلم وانتو فاكرينها يا جماعة فاكرينها بعلوة فاكرين الدين حته بلاوه بناكلها ونوصل لربنا الحمد لله وشوك زي احد الاخوه كان يقول لي يا ابني احنا وظيفتنا زمان ايام ما كنا في الكليه ان احنا نقعد ننام وان ما ربنا بقى يجيب التمكين على ان حد نقوم نسقف ونقول ايه الحمد لله تمكين جه ايه ده ولا بعض الاخوه اللي يقول لك اكل ونوم وحسنات بالكوم يا جماعه الموضوع مش كده خالص يا جماعه الموضوع الموضوع كفاح توطين النفس على الكفاح كن صادقا في طلب الوصول كن صادق خليك صادق خيلك شال هم للاسف الشديد احنا لما بنيجي نتكلم عن الصدقه عشان نعرف يعني صدق بنجد بنماسك اهل الدنيا وصوتها للدنيا مع الدنيا للاسف الشديد هقول لكم الاب اللي لما بنتجوز قال انا ما اقعدتش عايز حاجه من الدنيا عشان نتعلم نعمل الدين ازاي للاسف لما بنيجي نتكلم عن علو الهمه ممكن نتكلم عن ابليس نموذج علو الهمه اللي بيقول لربنا انظرني الى يوم يبعثون انتوا عارفين ابليس ليه قال انظرني الى يوم يبعثون عارف ليه حد يعرف ليه ها عشان عشان ما فيش بني ادم واحد يفلت من ليه عشان ما فيش بني ادم يفلت من ايديه اول ما بتتولد بيعين لك شيطان مخصوص جندي من جنود ابليس مخصص ليك مخصوص بتاعك انت قاعد معاك لغايه الموت وقاعد يمد له بالخطط والاستراتيجيات عشان يضيعك لو لقى شاب مثلا شكله كويس شويه وصوته حلو شويه يعمل له كورسات مكثفه ده ده ممكن يطلع امام من ائمه الضلال ده ده موهوب لما يلاقي واحد موهوب في مقصيه معينه موهوب يعمل له دورات مكثفه في الاغواء والاضلال عشان يعد يبقى جندي من جنوده في الارض يطلع مغني ضال مدل يطلع عفاج ضال مدل يطلع حاجه الشيطان يا جماعه ما بينامش ما بينامش من كتر المجهود ليل نهار عشان يضل البشر انت للاسف اما يجي نتكلم عن حلول هما يقولك الشطار اما يجي يتكلم عن الحب وعايزين نتكلم يعني ايه حب الله نجيب حب الشباب والفتيات ونسقط الكلام على حب الله ليه يا اخواننا ليه ليه اهل الدنيا حب الدنيا اكتر ما احنا حبينا الدين ازاي عملوا الدنيا احسن ما احنا عملنا الاخره ازاي كن صادقا في طلب الوصول شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اذا جاء نصر الله والفتح ها, ها؟ وراي ورايت الناس يدخلوا مش ودخل الناس وفي دين الله فوجا كلمه رايت دي لما تقف تقراها تحس انك عايز تبكي ورايت رايت الناس اخيرا بعد ما عمرك كله راح في الرساله دي اخيرا شفت الناس واجه ربنا اخيرا شفت الكفار وهي بتسنم اخيرا شفت النساء وهي بتتحجب اخيرا شفت الشباب وهو بيلتزم اخيرا شفت الامه مليانه دعاه وعلماء ومجتهدين وعباد ومجاهدين اخيرا شفت الاخ اللي كان غلبان امبارح وضعفان ومش قادر على شهواته بقى داعيه واقف بيزنزل المنبر من قوه قلبه في الحق اخيرا اخيرا شفت الصف الاسلامي بقى صف قوي والاخوه بقوا رجاله يقدروا يشيلوا دين زي ما النبي رفع الستره قبل ما يموت بساعات بعد فجر الاثنين وفصص الصحابه وهم بيصلوا وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف الرجاله اللي هتشيل الدين من منظرهم في الصلاه عارف ان دول هيشيلوا الدنيا في العالم الدين في العالم كله اخيرا اخيرا ورائيه الناس اخيرا شفت الاسلام بيعز ونس ندخل فيه اخيرا شفت الناس بتعبد مولاك وحبيبك ربنا سبحانه وتعالى اخيرا شفت الناس بتنقذ من النار اخيرا شفت الاخوه التايه اللي عامله زي الغنم في الليله الشتائيه بقت رجاله بتنصر دين الله اخيرا اخيرا خلاص الدين وقف على رجليه وربنا اصطفى الرجاله اللي هينصر بيه دين ربنا والرايه اترفعت اخواننا اخواننا الصوت خدها نعمه عظيمه قوي من ربنا والله انك تبقى صادق اصل اللي مش صادق ده تايه وتعبان وغلبان وارفض انتوا عارفين اسوا فتره في الجامعه بتعدي على مين او اسوا فتره بتعدي في الدنيا بتعدي على مين عارفين على مين عارفين على مين على الطالب الملتزم اللي شايل هم الدنيا وشايل زي الحكومه كده بيقول لك شايل الكره الارضيه على دماغه نزل يا ابن الكره الارضيه من على دماغه شويه شيل هم الدنيا كلها وقاعد هيموت عشان يدعو بس مش قادر الهم شله هيموت عشان يطلب علم مش قادر الهم شايله هيموت عشان يدخل مسابقه حفظ القران اللي جاي ده بس مش قادر ده الاسبوع ده انا ممكن اذاكر فيه ولا هيذاكر ولا هيفتح كلمه بس الهم شله هيموت عشان ينطلق وياخد سند ويطلب علم ومش قادر الهم شله اللي الهم شله ده انسان مشلول ليه تبقى مشلول ليه ليه ضعف الايمان في قلبك يشير لك ليه ليه ما تبقاش صادق وانت شفت المجتهدين في الدين نقصوا ايه في الدنيا ولا راح عليهم ايه في الدنيا ولا غبنوا في ايه في الدنيا سبحان الملك العظيم كن صادقا في طلب الوصول خليك صادق في طلب الوصول الى الله القاعده الخامسه في يعني اصول السر الى الله وقواعد السر الى الله والوصول الى الله سبحانه وتعالى وطن نفسك على المواجهه الحتميه مع الدنيا موقف حقيقي ايه احيانا الواحد بيشوف اخوه خايف يتجوز ليه سنفتن احسن, احسن اتجوز واحده بيت... يا ابني انت خايف يا ابن الصحابه كانوا بيتجوز يعني يعني احنا يعني يعني في فعلا نماذج في الصحابه يا جماعه اقف فلانه خلاص فلانه اتجوزها خلاص الموضوع خلص لا لا احسن تحتنقع طلاقا كان جد ايه هو انت واقف على على سر صور... على سر السطح ولو واحد زقك تقف في الشارع ايه يا ابني انت انت خايف جوازه يتزك وتلاقي الاخت خايفه ليه احسنه افتن في ديني بعد ما اتجوز وتلاقي واحد خايف ليه احسن بعد ما تخرج يجي له عقد عمل يضيعني وتلاقي واحد ثاني خايف ليه احسن يجي لي شغلانه والشغل بيضيع وواحد ثاني خايف ليه احسن اما اروح الجيش وافتن ديني ولا اقدر اكمل حبز الكره يا جماعه المواجهه مع الدنيا جايه جايه هتيجي في جوازه هتيجي في جنازه هتيجي في شغلانه هتيجي في عقد عمل هتيجي في اي حاجه المنعطفات الخطره في الطريق هتقابلك هتقابلك برغم مش على الطريق المفارق المفاجئه في الطريق هتقابلك هتقابلك ما دام مش على الطريق ومش حل ان انا اعتزلها الحل ان انا افهم اتعامل معاه ازاي الحل ان انا افهم ازاي احول الصخور لسلالم اصعد عليها في طريق الى الله سبحانه وتعالى يعني كنت بقرا في قول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اسمع معايا يطهركم به الاول رقم اتنين ويذهب عنكم ريش زى الشيطان ده رقم اتنين رقم تلاتة وليربط على قلوبكم رقم اربعة ويثبت به الاقدام السبات جه امتى قلت سبحانك يا رب عشان السبات يحصل عشان ما هو انت عايز تثبت قدام فتن الدنيا عايز ما تبقى زى يجيش طلوت وجلود وداود لما شاف فتنة النهر والدنيا عرضت ليه نزل وغرق فيه اوساب الدين انت عايز تعمل كده ازاي تثبت قدام فتن الدنيا لازم ت... يا جماعه الثبات ده محصله مجهود انت بتعمله هو انتوا فاكرين ان الثبات ده اما الدنيا الدنيا جايه جايه انت لازم تستعد الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه استعدوا قلبيا اتزودوا بالعبادات اتزودوا بالشحن الايمان فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس خشيه الى ليه لان هما ما استعدوش لان في فتره العده ضيعوها لان في فتره الاستعداد لمواجهه الدنيا ضيعوها فلما جه الطلب وجت التكليف وجت التضحيه ما قدروش ان هما يشيلوها وبالظبط كده ليطهركم به الاول امراض قلبك دي لازم تتطهر لازم الامراض والشهوات والشبوهات وبس ما داخل بتاعه قلبك دي تتطهر اتطهرت ندخل في المرحلة الثانية اللي مجاهدة كلها المرحلة الثانية واليذهب عنكم ريش ذا الشيطان يعني ايه الشيطان ما عدش يلاقي مدخل يدخل لقللك بقى حيدخل من اين فمن تقلبك تحصن امراض قلبك اللي كان بيحب النساء واللي كان بيحب المال واللي كان بيحب المركز واللي كان بيحب الشهرة واللي كان بتحب الزينة الكلام ده كله تعالج فالشيطان ما عادش لاقي مدخل يدخل منه المرحله الثالثه وليربط على قلوبكم يربط عليها بايه يملئ يخصها بايه بمعاني المقامات الايمانيه يبقى دي مرحله ثالثه في المجاهده تحصيل المقامات الايمانيه بعد كل ده ويثبت به الاقدام بعد كل ده الثبات يجي بعد كل ده تبقى انسان ثابت بعد كل ده تبقى زي محمد بن مسلمه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه لا تدرك فتنه بعد كل ده بيبقى منسوب الايمان في قلبك اعلى من ان الدنيا تيجي تهدمه او تيجي تاثر عليك او تيجي تفتنك يا اخوانا يا جماعه يا جماعه المواجهه مع الدنيا جايه جايه ليه ليه 90% من الاخوه بينتكس اول ما بيدخل في مواجهه مع الدنيا ليه ليه 90% من الاخوه بيتغيروا وبيتبدل لما بينزل الدنيا ليه يا اخوانا ليه الاخ بعد جوازه تلاقيه نزل ليه الاخ بعد شغله تلاقيه نزل ليه الاخ يسافر عقد عمل يرجع كانه لا يعرفنا ولا نعرفه ليه يا اخوانا ليه التبدل والتغير ده ازاي نفضل مستمرين في الطريق ازاي تمر بينا السنين واحنا ثابتين في الطريق واحنا هنا مكاننا في بيت ربنا وسط بيئه الايمان كل قضيتنا دروس الدين ودروس العلم وطالب العلم وصحبه المشايخ وصحبه الاخوه المجتهده والقران وقيام الليل واصلاح القلب ونصره الدين وعر... والوقوف على صغر من صغور نصره الاسلام ازاي تمر بينا الايام واحنا زي ما احنا ما نتغيرش ما نتبدلش رب ادخلني دخلتها مد خلصتك واخرجني مخرج صدق خرجت منها زي ما دخلتها فضلت طول الطريق زي ما بدات فضلت مشاعر بدايه الطريق مسيطره عليك طول الطريق ازاي ما نتغيرش ازاي الحماس اللي في قلوبنا للدين ما يدبش ازاي الحماس اللي في قلبك الوقت الالتزام ما يروحش ازاي الهم اللي في قلبك الوقت على الدعوه الى الله وتعلم الدعوه ما يضيعش ازاي حماسك الوقت انك تقوم الليل وتتربى قلبيا ما ينهارش ازاي يا جماعه ازاي نفضل ازاي الدنيا ما تضيعناش ازاي الدنيا ما توقعناش ازاي نفضل ثابتين حل الموضوع ده انك تز... انك انت اصحاب يا اخوانهم اصحابها اشتغلوا في الدنيا لا اشتغلوا تتجروا ولا لا تجروا عملوا انما ايه انما كان لازم يقعدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كان لهم الموجه والمرشد اللي بيتابعهم وكان لازم يتقابلوا مع بعض يقعدوا مع بعض يبقى كان في صحبه وبيت الايمان وكان لازم يقراوا القران يوميا ايا ما كان نظام اسلوب قراءه القران وحزب قراءه القران عند كل واحد كان لازم يتصلوا بالقران يوميا بالنهار في قيام الليل كان يا جماعه بيت الايمان دي بيتهم ما بيسيبوهاش ابدا لو انت الدنيا دخلت فيها ولكن حافظت على وجودك في بيت الايمان مش هتنهار ومش هتنجرف انما المصيبه ان ان والعاس بالله ان الانسان خلق هلوعه اول ما تيجي الامتحانات لسه تسع شهور على الامتحانات بس ايه ما احناش مذاكرين حاجه الحق يا ابني اقفل كل حاجه لا دروس ولا تحفيظ ولا دعوه ولا حاجه ليه يا ابني ده ما عادش غير تسع شهور على الامتحان اول ما يجي يجي له شغلانه ولا حاجه والله للاسف ما اقدرش اقعد احضر دروس ليه اصل انا بشتغل من 9 ل 5 طب ما تطلع يعني من 5 تتغدى وتنزل تحضر الدرس المغرب العشاء في الجامعه ايه المشكله ايه القضيه يا جماعه هو احنا كل ما تقابلنا الدنيا هتوقعنا هو احنا كل ما تقابلنا الدنيا هتجيبنا نصين ليه يا اخوانا ليه ليه ما نقدرش ننتصر على نفسنا الحل ايه الاستمرار في الاتصال ببيت الايمان لو الدنيا لو الدراسه لو الامتحانات لو التجاره لو الشغل لو عقد العمل لو الجواز لو الخلف لو اي صوره من صور مواجهه الدنيا والاحتكاك بيها لو اي ابتلاء ابتليت بيه في الطريق في دنيتك او في اي حاجه اي صوره من صور الدنيا عطلتك عن حضور الدروس الاتصال بشيوخ الاتصال بصحبه المجتهدين الاتصال بالقران يبقى الدنيا دي وبل عليك وبل عليك طب يعني انا اقدر اجمع ما بين دي وبين ديت والصحابها يا جماعه ازاي؟ والصحابها وصلوا ازاي؟ والصحاب اللي كان بيحكم بلد بعد ما النبي اصلا مات وهو برده متصل بكل ده ازاي يا جماعه؟ ازاي يا اخوانا؟ والصحابها اللي كان عندهم ملايين ملايين بيتاجروا فيها في حياه عين النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا متصلين بكل ده ازاي؟ ربنا يعينك انما اوعى الدنيا تبقى وبال عليك،, اوعى تسمح, تبقى وبال عليك. اوعى تسمح ان الدنيا تبقى وبال عليك، اوعى تسمح ان الدنيا تضيعك اوعى خليك حذر خليك يقظ يا ما جبت اللي شد منك على مناخيره والله العظيم واللي هيقع من قمه الجبل يا جماعه مش هيستقر غير في القاع خدوا بالكم يبقى يعني كنا النهارده مع خمس قواعد من قواعد السر الى الله سبحانه وتعالى الحقيقه ان انا يعني لما وقفت قدام يعني يعني يعني بعض القواعد من القران الكريم ايات القران والقواعد بتاعه سر الله حسيت ان الموضوع كبير جدا يا جماعه وحسيت ان في قواعد كتير جدا عايزين نتكلم عنها عايزين نتكلم الفتح على قدر المجاهده عايزين نتكلم اياك ان تنتظر احد استناش حد في طريق ربنا عايزين نتكلم ازاي تقترب من الله كل يوم خطوه جديده عايزين نتكلم سر فتح الله عليك ايه عايزين نتكلم عايزين نتكلم عن قواعد كتير للوصول الى الله سبحانه وتعالى قواعد كتير للانطلاق الى الله سبحانه وتعالى يعني اتكلمنا النهارده عن خمس حاجات فاكرينهم يا جماعه رقم 1 ها كن صاحب, كن صاحب رساله خلي عندك طموح وهدف واحد في حياتك رقم 2 اعتبر الوصول الى الله قضيه حياتك الاولى زي الرسل والانبياء قصص الانبياء مليانه قواعد الوصول الى الله سبحانه وتعالى لاعلى المقامات رقم 3 ايه صنف نفسك دائما وانتبه قبل ان تندم صنف نفسك دايما اعرف انت فين اقرا اول سوره البقره انا فين اقرا اول عمران الاربع اصناف الاول العمران انا فين اقرا اول صفحه في الانفال اول الاربع ايات قال الاربع اصناف انا فين اقرا الايه من 100 ل 106 في سوره التوبه اربع اصناف انا فين دور على نفسك في القران لما تقرا القران دور على نفسك انت فين في كل ده رقم 4 كن صادقا في طلب الوصول خليك صادق عشان انت من صدق اهل الدنيا في الوصول للدنيا كن صادقا في طلب الوصول رقم 5 استعد للمواجهه الحتميه مع الدنيا الصحابه نزلوا الدنيا ما وقعتهمش خالص بفضل الله سبحانه وتعالى وبتثبيت الله لولا ان ثبتناك استعد الدنيا يا جماعه مش هي اللي بتوقع والله العظيم نفاق قلوبنا اللي اول ما بنشوفها يعني معلش يا جماعه الناس بتريل عليها اول ما تشوفها هو ده اللي بيضيع انك انت مش عايز من الدنيا قدر الحاجه لها ده انت اول ما بتشوفها خلاص بتنسى الدنيا واللي فيها تنسى كل حاجه اول ما بنشوف انما لو انت صادق قلبك مش مليان غير الدين وبتتعامل مع الدنيا كضروره انت في الدنيا لازم هتتعامل معاها امال هتعمل ايه امال هتعيش في صومعه وينزل لك يعني هتعمل ايه ما انت مضطر انك تتعامل معاها انت بتتعامل من باب الضروره تقدر بقدرها مع الدنيا انما مع الاخره هي همك وطريقك يعني باذن الله سبحانه وتعالى احنا لازلنا على عهدنا عايزين نركز في الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن الوصول الى الله سبحانه وتعالى سواء عظمه الله او كيف ننطلق لله الفتره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى يعني يا جماعه انا عايز ندخل في يعني يعني يعني صوره مفتوحه شويه للتربيه بالقران لان هدف الدرس ده التربيه بالقران هدف الدرس ده اني من خلال القرآن نفهم خطورة معجزة القرآن في بناءنا وتربيتنا هو ده هدف الدرس ده اني تتفجر امام اعيننا الطاقات التربوية المبهرة في كتاب الله انك انت اتروح يعني كان الواحد ايب الكلية كنت والله يا جماعة اقول لي اخوة انا عايز يعني اول ما الواحد بدأ يفهم يعني القرآن بقى اول مرة في حالة افهم يعني القرآن انا عايز اصحى بالليل ابص للمصحف كده الاقي المصحف منور الاوضه والدنيا ضلمه من كتر احساسي بالنور اللي طالع من كل كلمه وكل حرف هو ده اللي هيوصلك هو ده اللي هيوصلك اقرا القران بهم الوصول الى طه وانت توصل لكنوز كنوز في اصول الوصول واصول السير الى الله سبحانه وتعالى فالفتره الجايه يا اما هنجيب مجموعه من الايات ان شاء الله باذن الله او صوره يعني جلسه قرانيه جلسه تربويه قرانيه نتكلم فيها ازاي نوصل لربنا جلسه على بعضها مجموعه ايات على بعضها نتكلم فيها ازاي نوصل ازاي نعيش ازاي نقترب من الله ازاي نعرف الله مين هو الله سبحانه وتعالى والسلسله الثانيه اللي هتمشي متوازيه معاها ان احنا مش هنمشي في جزء من الايات يعني نجيب مثلا صفحه ونتكلم فيها او صوره نتكلم فيها لا ان احنا نلتقط عبر القران كله قواعد زي النهارده كده نمسك اربع خمس قواعد ونتكلم فيهم من خلال القران والسنه ازاي ان احنا نوصل بالقد دي الى الله يعني هدف الفتره الجايه كله يا جماعه هدف سخن جدا يعني انا عايز الناس تسخن معايا انا عايزك تسخن على تربيه نفسك معايا انا عايز الفتره الجايه يبقى كل قضوتك تربيتك ازاي تترب ازاي تطلع ازاي تعلى ازاي القران يعليك ازاي تستفيد من انوار القران اللي غيرك وصل للصديقيه بايه وهنوصل مع النبي عليه الصلاه والسلام في في الجنه بايه ازاي نتربى بكتاب الله ده هدف المرحله الجايه عايزك يعني تعين تع يعني تستعين على نفسك بالقران هذه الفتره تقرا القران بهمه تربيه بهمه الوصول الى الله اي صوره والله العظيم يا جماعه يعني انا لا اكذبكم حديث احنا اخوه في الله انا والله انا بالنسبه لي لما ربنا يعني احيانا لما ربنا بيرزقني قيام الليل انا ده قضيت في قيام الليل انا بقف امسك صوره قضية قدام السورة دي انا عايزة اوصلك يا رب من السورة دي السورة دي يقينا فيها كنوزة وصلك بها لو في نقاح السورة دي يقينا فيها قواعد ومبادئ واصول للوصول اليك انا حياته هتتغير لو في أمتى فهمني يا رب فهمنا وصلك ازاي من السورة دي يا رب اني هردى سورة الانفال بكره سورة الاحقاف بعد prisoners بعد سورة الحديد بعد سورة قفر بعد سبحان الله العظيم وربنا على اد همك بيعينا وعلى قد همك بيفتح عليك عايزين نتربى بالقرآن يا اخوان عايزين نوصل لربنا بالقرآن عايزين نبقى صادقين عايزين نطلع بقى عايزين نتغير بقى نتغير بحي وحي نتغير ازاي بالقرآن الخطوة الاولى الحقيقية لاي تغيير في حياتنا في يعني وصية هذه الفتره باذن الله شرحت على في الدروس بتاعتنا اللي هي سلاسل التربيه بالقران سواء قواعد السر الى الله اللي احنا بدأنا فيها النهارده او الجلسات القرانيه اللي هي هنمسك بقى قطعه من القران بتتكلم عن ربنا او بتتكلم عن الوصول لربنا سبحانه وتعالى ونبدا نتكلم فيها كله هيتكامل مع بعضه ممكن مره دي مره ديت حسب ما ربنا يفتح انا عايز امشي معاكم زي ما انا ماشي مع نفسي انا عايز اللي انا بكلم نفسي ف في اكلمكم فيه انا انفعلت الفتره اللي فاتت سوره الانفال والتصنيفات اللي في القران وزي انك لازم تدور على نفسك انت فين حسيت يا جماعه يعني لازم نبقى ماشيين مع بعض فانا عايز الموضوع يبقى مفتوح بينا عشان نقدر نمشي مع بعض عشان لما اكلمكم اكلمكم فعلا من قلبي بصدق اكلمكم في الحاجه اللي انا شايل همها بيني وبين نفسي بصدق ازاي نوصل لربنا ده هم كل مؤمن وده حلم كل مؤمن وده قضيه حياه كل مؤمن ودي رساله كل مؤمن انت مؤمن ولا لا يعني ميعادنا باذن الله سبحانه على كل ليله في الثلث الاخير من الليل اللي بيبدا من اول الساعه بيبدا من اول الساعه كام ها اما بسال السؤال ده بيجي لي احباط للاسف بعد واحده ونص بعد واحده ونص المغرب بيبدا الساعه كام هو حضرتك حسبته من العشاء المغرب بيبدا الساعه كام 6 وثلث خلينا 6 وثلث والفجر بيبدا الساعه كام 4 من 6 ل 4 كام 10 ساعات صح تلت ال10 ساعات كام 3 ساعات ونص 3 ساعات وحته يعني 3 ساعات ونص 3 ساعات ونص اطرحهم من اربعه يبقى الساعه كام يا راجل 3 ساعات ونص اربعه واحده يا راجل راجل وايل للمطففين يا راجل اه 12 ونص يا حبيبي ايه رايك بقى يا حبيب قلبي تعرف 12 ونص تبقى على سجاده الصلاه الله المستعان قول الله المستعان محدش يا جماعه يستكثر فضل ربنا ابدا والله يا جماعه في لحظه الوصول الى الله بيجي في لحظه والفتح بيجي في لحظه اللهم افتح على قلوبنا بالايمان اللهم انر قلوبنا بالايمان اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين اللهم انزل على قلوبنا ما انزلته على قلوب السابقين اللهم عمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين اللهم اصلح لنا قلوبنا اهدي قلوبنا انر قلوبنا زك نفوسنا اللهم اننا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان وشركه وان نخطئ ونقترف على انفسنا سوءا او نجره الى مسلم اللهم اننا نسالك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها وصلنا اليك يا رب يا رب صلنا اليك يا رب يا واصل المنقطعين صلنا اليك اللهم فخرنا القران يا رب ملئ قلوبنا بمعاني القران يا رب عمر حياتنا بالقران بتلاوه القران وقيام الليل بالقران وحفظ القران وفهم القران والعمل بالقران والدعوه بالقران والجهاد بالقران يا رب يا رب فهمنا القران وفهمنا بالقران اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب هممنا وغمنا اللهم انك جعلت لصحابه نبيك اعظم حظ من القران اللهم فان قد جئنا ليس معنا رسولك وليس معنى احد من صحابه نبيك اللهم ففهمنا القران اللهم فوصلنا اليك بالقران ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا واجعلنا فتحا لنصرة دينك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك